الدرس الثالث الرياضة واحد استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها كرة اليد كرة القدم كرة السلة الملاكمة رفع الأثقال تايكواندو رمي السهام المصارع كرة المضرب السباحة الألعاب الأولمبية ميدالية